صِرَاقَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ سَمَا نَقْرَآنا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الْوَشِىك فَآمَنَ بِهِ وَلَمْ يُشْرِكْ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ وَلَا وَلَدًا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ضمننا أن لن تقول الجن والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الانس يعودون برجال جمجن فزادون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 وَأَن ظَنَنَّا أن لَن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَن لَّمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْطَيْنَاهُمَّ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِي وَمَنْ يُعْرِضَ عَنْكِ رَبِّهِ يَسْلُكُ عَذَابَ وَصَدَاءٍ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَكُونُ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 إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم قالبين فيها أبدا حتى وَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يدي ومن خلفي رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا